عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض ب أ ه ل ه ا فما أ ب ق ت الفرائض ف ا ل أ و ل ى رجل ذكر خرجه البخاري ومسلم هذا الحديث ان ل ل ذ هذه ي ي زعم بعض ع ب شراح ر ا أ أن الشيخ رحمه الله أ غ ف ل ه ف إ ن ه مشتمل على أ ح ك ا م المواريث وجامع لها وهذا الحديث خرجاه من ر و ا ي ة وهيب وروح بن القاسم عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وخرجه مسلم من رواية معمر ويحيى بن أيوب عن عن عن من القاسم طاوس رواية مسلم معمر وخرجه ويحيى عن ابن طاووس أ ي ض ا وقد رواه الثوري وابن ع ي ي ن ة وابن جريج وغيرهم عن ابن طاووس عن أ ب ي ه مرسلا من العلماء معنى ابن النسائي غير ذكر ورجح إرساله الفرائض عباس اختلف بأهلها فقال الطائفة المراد بالفرائض وقد قوله ألحق في الفروض ا ل م ق د ر ة في كتاب الله تعالى والمراد أ ع ط و ا الفروض ا ل م ق د ر ة لمن سماها الله لهم فما بقي بعد هذه الفروض فيستحقه أ و ل ى الرجال والمراد ب ا ل أ و ل ى ا ل أ ق ر ب كما يقال هذا يلي هذا أ ي يقرب منه ف أ ق ر ب الرجال هو أ ق ر ب العصبات فيستحق الباقي بالتعصيب وبهذا المعنى فسر الحديث جماعه ة من الأئمة من م ن من الإمام أحمد وإسحاق أحمد ب ر ا ه ه و ي ن ق ل ه ه ع ن م ا إسحاق بن م ن ص و وعلى ر ه ذ فإذا ا اجتمع ابن ابن بنت وأخت وعم أو ابن عم أو أو أخ فينبغي أ ن ي أ خ ذ الباقي بعد نصف البنت ا ل ع ص ب ة وهذا قول ابن عباس وكان يتمسك بهذا الحديث ويقر ب أ ن الناس كلهم على خلافه وذهبت الظاهريه الى قوله أ ي ض ا وقال إ س ح ا ق إ ذ ا كان مع البنت و ا ل أ خ ت ع ص ب ة ف ا ل ع ص ب ة أ و ل ى و إ ن لم يكن معهما أحد ف ا ل أ خ ت لها الباقي وحكي عن ابن مسعود أ ن ه قال البنت ع ص ب ة من لا ع ص ب ة له ورد بعضهم هذا وقال لا يصح عن ابن مسعود وكان ابن الزبير ومسروق يقولان بقول ابن عباس ثم رجعا عنه وذهب جمهور لها البنت أصبة العلماء مع ما الأخت إلى فضل أن منهم عمر وروى ع وعائشة وزيد وابن مسعود ومعاذ بن جبل وتابعهم ل جبل ي وزيد وابن ئ بن س العلماء ر و عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا ابن جريج س أ ل ت ابن طاووس عن ا ب ن ة و أ خ ت فقال كان أ ب ي يذكر عن ابن عباس عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا وكان طاووس لا يرضى بذلك الرجل قال وكان أ ب ي يشك فيها ولا يقول فيها شيئا وقد كان ي س أ ل عنها والظاهر والله أ ع ل م أ ن مراد طاووس هو هذا الحديث ف إ ن ابن عباس لم يكن عنده نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ميراث ا ل أ خ ت مع البنت إنما كان يتمسك بمثل عموم هذا الحديث وما ذكره طاووس أ ن ابن عباس رواه عن رجل و أ ن ه لا يرضاه فابن عباس أ ك ث ر رواياته للحديث عن ا ل ص ح ا ب ة و ا ل ص ح ا ب ة كلهم عدول قد رضي الله عنهم و أ ث ن ى عليهم فلا ع ب ر ة بعد ذلك بعدم رضا طاووس الأودي عن هزيل بن قال هزيل شرحبيل عن بن جاء رجل إ ل ى أ ب ي موسى ف س أ ل ه عن ا ب ن ة و ا ب ن ة ابن و أ خ ت ل أ ب و أ م فقال ل ل ا ب ن ة النصف و ل ل أ خ ت ما بقي و أ ت ابن مسعود فسيتابعني ف أ ت ى ابن مسعود فذكر ذلك له فقال لقد ضللت إ ذ ن وما أ ن ا من المهتدين اقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ل ا ب ن ة النصف و ل ا ب ن ة الابن السدس ت ك م ل ة الثلثين وما بقي ف ل ل أ خ ت قال ف أ ت ي ن ا أ ب ا موسى ف أ خ ب ر ن ا ه بقول ابن مسعود فقال لا ت س أ ل و ن ي ما دام م فيكم وفيه أيضا عن الأعمش هذا وفيه ه الحبر أيضا ا ب ر ي عن عن إ عن ا ل أ س و د بن يزيد قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف ل ل ا ب ن ة والنصف ل ل أ خ ت ثم ترك ا ل أ ع م ش ذكر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يذكره وخرجه أ ب و داود من وجه آ خ ر عن ا ل أ س و د وزاد فيه ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عليه حي الله الله صلى واستدل ابن عباس لقوله بقول الله عز وجل قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرئ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وكان يقول أ ا ن ت م اعلم ام الله يعني أ ن الله لم يجعل لها النصف الا مع عدم الولد وانتم تجعلون لها النصف مع الولد وهو البنت والصواب قول عمر والجمهور ولا دلاله ة في ذ ه الآية على خلاف ذلك ل أ ن المراد بقوله فلها نصف ما ترك بالفرض وهذا مشروط بعدم الولد بالكلية بعده وهذا الولد ولهذا قال بعده فإن كانتا إثنتين فلهم الثلثان مما فلهم فإن مشروط ترك يعني إثنتين بالفرض و ا ل أ خ ت ا ل و ا ح د ة إ ن م ا ت أ خ ذ النصف مع عدم وجود الولد الذكر و ا ل أ ن ث ى وكذلك ا ل أ خ ت ا ن فصاعدا إنما فإن فإن وإناثهم يستحقون الثلثين مع عدم وجود الولد الذكر والأنثى فإن كان هناك ولد فإن كان مع عدم مقدم على الإخوة مطلقا ذكورهم الولد الذكر ذكرا الأخوة وجود ولد فهو على و إ ن لم يكن هناك ولد ذكر بل أ ن ث ى فالباقي بعد فرضها يستحقه ا ل أ خ مع أ خ ت ه بالاتفاق ف إ ذ ا كانت ا ل أ خ ت لا يسقطها أ خ و ه ا فكيف يسقطها من هو أ ب ع د منه من العصابات كالعم وابنه و إ ذ ا لم يكن ا ل ع ص ب ة ا ل أ ب ع د مسقطا لها فيتعين تقديمها عليه مشاركته ت ن ا ع م لها فمفهوم ا ل آ ي ة أ ن الولد يمنع أ ن يكون ل ل أ خ ت ن ص ف بالفرض وهذا حق ليس مفهومها أ ن ا ل أ خ ت تسقط بالبنت ولا ت أ خ ذ ما فضل من ميراثها يدل عليه قوله تعالى وهو يرثها إ ن لم يكن لها ولد وقد أ ج م ع ت ا ل أ م ة على أ ن الولد ا ل أ ن ث ى لا يمنع ا ل أ خ أ ن يرث من مال أ خ ت ه ما فضل عن البنت أ و البنات وانما إ ن م وجود الولد ا ل أ ث ى ي ن أن ع يحوز ل كله فكما أن الولد أ أخته أن خ ميراث فكما ذكراً كان إن منع ا ل أ خ من الميراث و إ ن كان أ ن ث ى لم يمنعه الفاضل عن ميراثها و إ ن منعه ح ي ا ز ة الميراث فكذلك الولد إن كان ذكرا منع الأخت الميراث بالكلية وإن كان منع كان أنثى منعت الأخت أن يفرض لها النصف ولم تمنعها أن تأخذ ما فضل عن ذكرا بالكلية الأخت الميراث الأخت لها ما فرضها والله تأخذ يفرض ولم أعلم فضل و أ م ا قوله فما أ ب ق ت الفرائض ف ل أ و ل ى رجل ذكر فقد قيل إ ن المراد به ا ل ع ص ب ة ا ل ب ع ي د ة خ ا ص ة كبني ا ل ا خ و ة و ا ل أ ع م ا م وبنيهم دون ا ل ع ص ب ة القريب بدليل أ ن الباقي بعد الفروض يشترك فيه الذكر و ا ل أ ن ث ى إ ذ ا كان ا ل ع ص ب ة قريبا كالأولاد فكذلك والإخوة بالاتفاق فكذلك الأخت وقال مع البنت بالنص الدال عليه و أ ي ض ا ف إ ن ه يخص منه هذه الصور بالاتفاق وكذلك يخص منه ا ل م ع ت ق ة مولاه ا ل ن ع م ة بالاتفاق فتخص الطائفة الفرائض الأخت البنت أخرى صورة بالنص منه مع المراد بقوله ألحق الفرائض بأهلها وقال ألحق ما يستحقه ذو الفروض في ا ل ج م ل ة سواء أ خ ذ و ه بفرض أ و بتعصيب ط ر أ لهم والمراد بقوله أ ل ح ق الفرائض باهلها أ ه ه ل ما ي س ت ح ق ذو ا ف في ر و سواء و ض الجملة أ خ ذ بفرض أو بتعصيب طرأ أو و لهم ل بقوله فما بقي فالأولى رجل ذكر العصبة الذي ليس له فرض بحال م فما ر ذكر فرض ا د بقي ويدل عليه أ ن ه قد روي الحديث بلفظ آ خ ر وهو اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فدخل في الفروض ذلك كل أهل أخيها من من كان من أهل الفروض بوجه من الوجوه وعلى هذا بوجه القسمة لأنها من أهل ما تأخذه الأخت مع الأخت البنت تأخذه وقالت ف ر ق ة أ خ ر ى المراد ب أ ه ل الفرائض في قوله أ ل ح ق الفرائض ب أ ه ل ه ا وقوله اقسموا المال بين أ ه ل الفرائض جملة من سماه الله في كتابه من أهل المواريث من كلهم ما لهم الله أهل الفروض والعصبات كلهم فإن كل الورث فرض الله فإن سواء كتابه يأخذه فهو فرضه في فرض ذوي كان مقدرا أ و غير مقدر كما قال بعد ذكر ميراث الوالدين و ا ل أ و ل ا د ف ر ي ض ة من الله وفيهم ذو فرض و ع ص ب ة وكما قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان ن و و ا ل أ ق ر ب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 بين ذوي الفروض والعصبات على ما في كتاب الله ف إ ن قسم على ذلك ثم فضل منه شيء فيختص بالفاضل أقرب ا ل الورثة وكذلك إن لم يوجد في كتاب الله ل ذ ك كتاب و يوجد ر تصريح من إن في ق س سماه م من من ت ه الله بين ا ل و ر ث ة فيكون حينئذ المال لأولى رجل ذكر منهم فهذا حينئذ الحديث ذكر لأولى منهم المال رجل مبين ل ك ي ف ي ة ق س م ة المواريث ا ل م ذ ك و ر ة في كتاب الله بين أ ه ل ه ا ومبين ل ق س م ة ما فضل من المال عن تلك ا ل ق س م ة مما لم يصرح به في القران آ ن من أ ح و ل أولئك الورثة وأقسامهم و م ب ي أيضا لكيفية توريث بقية العصابات الذين لم يصرح العصابات لم بتسميتهم في ا ل ق ر آ ن ف إ ذ ا ضم هذا الحديث إ ل ى آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن انتظم ذلك كله م ع ر ف ة ق س م ة المواريث بين جميع ذوي الفروض والعصبات ونحن نذكر حكم توريث الأولاد والوالدين كما ذكره الله في أول سورة النساء وحكم توريث الإخوة من الأبوين أو من الأبي كما ذكره الله في آخر السورة المذكورة نذكر النساء من من حكم ذكره ذكره كما كما آخر في الأبي الله الله في فأما الأولاد فقد الأولاد قال الله تعالى يوصيكم الله في أ و ل ا د ك م للذكر مثل حظ ا ل أ ن ث ي ي ن فهذا حكم اجتماع ذكورهم و إ ن ا ث ه م أ ن ه يكون للذكر منهم مثل حظ ا ل أ ن ث ي ي ن ويدخل في ذلك ا ل أ و ل ا د و أ و ل ا د البنين باتفاق العلماء فمتى اجتمع ا ل أ و ل ا د إ خ و ة و أ خ و ا ت اقتسموا الميراث على هذا الوجه عند ا ل أ ك ث ر ي ن فلو كان هناك بنت للصلب أو او ب ن ن ت ا ك ابنتان ن هناك ا ابن, ابن مع أ خ ه ق الباقي لدخولهم في هذا العموم هذا قول ت س م لدخولهم العموم جمهور العلماء م ا أثلاثا هذا هذا في ه م عمر وذهب ع عباس ل ي وزيد وابن و إ ل ي ه ع ا م ة العلماء و ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ه وذهب ابن مسعود إ ل ى أ ن الباقي بعد استكمال بنات الصلب الثلثين كله يكون لابن الإبن ولا يعصب أخته وهو قول علقمة وأهل الظاهر فلا يعصب عندهم الولد أخته إلا أن يكون لها أخته وهو عندهم أخته يعصب وأبي يعصب أن ثور فريضة لو انفردت عنه. فكذلك قالوا فيما إذا كان هناك بنت وأولاد ابن ذكور إن الباقي لجميع ولد الابن للذكر منهم مثل الأنسيين ذكور وإناث انفردت فيما إذا كان هناك ابن عنه بنت إن منهم حظ、الأنثيين. وقال ابن مسعود في بنت وبنات ابن وبني ابن للبنت النصف وللباقي بين ولد الابن ل ل ذ ك ر مثل حظ ا ل أ ن ث ي ي ن إ ل ا أ ن تزيد ا ل م ق ا س م ة ب ن ا ت ا ل إ ب ن على السدس فيفرض لهن السدس ويجعل الباقي لبني ا ل إ ب ن وهو قول أبي أ ثور و م ابي الجمهور فقالوا النصف ا ل ا ق لولد الإبن للذكر م ث ل الأنسيين عملا حظ ع م ب و م وعندهم الآية الولد وإن أن نزل يعصب من في درجته بكل حال سواء كان ل ل أ ن ث ى فرض بدونه أ و لم يكن ولا يعصب من أ ع ل ى منه من ا ل إ ن ا ث إ ل ا بشرط أ ن لا يكون لها فرض بدونه ولا يعصب من أسفل منه بكل حال ثم قال تعالى يعصب من منه ثم ف إ ن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و إ ن كانت و ا ح د ة فلها النصف فهذا حكم ف ر ا د ا ل إ ن ا ث من ا ل أ و ل ا د أ ن ل ل و ا ح د ة النصف ولما فوق الاثنتين الثلثان ويدخل في ذلك بنات الصلب وبنات الإبن عند عدمهن فان إ ن ج ت م ع استكمل فإن ا بنات الصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن المنفردات و إ ن لم يستكمل البنات الثلثين بل كان ولد الصلب بنتا و ا ح د ة ومعها بنات ابن فللبنت النصف ولبنات وبهذا الابن السدس تكملة الثلثين لألا يزيد فرض البنات على الثلثين يزيد فرض ا ق ض ى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي تقدم ذكره وهو قول ع ا م ة العلماء إ ل ا ما روي عن ابن مسعود وسلمان وقد لا شيء لبنات الابن وقد رجع أبو موسى إلى قول ابن ربيع أنه بلغه إلى في ذلك وإنما ا ل م ش ك ل ة على العلماء حكم ميراث البنتين ف إ ن لهما الثلثين ب ا ل إ ج م ا ع كما حكاه ابن المنذر وغيره وما حكي فيه عن ابن عباس أ ن لهما النصف فقد قيل إ ن إ س ن ا د ه لا يصح و ا ل ق ر آ ن يدل على خلافه حيث قال و إ ن كانت و ا ح د ة فلها النصف فكيف تورث أ ك ث ر من واحده النصف وحديث ابن مسعود في توريث البنت النصف وبنت الابن السدس ت ك م ل ة الثلثين ت ي الربيع سعد بن الربيع الثلثين ولكن أ ش ك ل فهم ذلك من ا ل ق ر آ ن لقوله تعالى ف إ ن ك ن نساء فوق اثنتين فلهذا اضطرب الناس في هذا وقال كثير من الناس فيه أ ق و ا ل ا مستبعده ة و م ن م من قال استفيد حكم ميراث الابنتين من ميراث الإبنتين الأختين قال استفيد فإنه قال تعالى فان إ ن ه ق ل تعالى ف إ كانتا إ ث ن ت ي ن فلهما الثلثان مما ترك و ا س ت ف ي د حكم ميراث أ ك ث ر من ا ل أ خ ت ي ن من حكم ميراث ما فوق ا ل إ ث ن ت ي ن ومنهم من قال البنت مع أ خ ي ه ا لها الثلث بنص ا ل ق ر آ ن ف ل أ ن يكون لها الثلث مع أ خ ت ه ا أ و ل ى وسلك بعضهم مسلكا آ خ ر وهو أ ن الله تعالى ذكر حكم توريث اجتماع الذكور والاناث إ ن ث م ل ل أ و وذكر و ا د حكم ر ت ي الإناث إذا انفردنا عن الذكور ل عن و من ي ص على حكم الاولاد ا د ذ ك و ر منهم عن ل إ ن ا ث ج ع حكم ل الذكر له مثل حظ الأنثيين ا ا اجتمع مع الابن ابنتان ج ت م مع ع ع أن فإن حظ ف ص ا فله مثل نصيب اثنتين منهن و إ ن لم يكن معه إ ل ا ا ب ن ة و ا ح د ة فله الثلثان ولها الثلث وقد سمى الله ما يستحقه الذكر حظ ا ل أ ن ث ي ي ن مطلقا وليس الثلثان حظ ا ل أ ن ث ي ي ن في حال اجتماعهما مع الذكر لأن حظهما حينئذ النصف الثلثان أن حينئذ فتعين يكون حظهما حظهما حال الانفراد وبقي هنا ا ه قسم ثالث لم يصرح ا ل ق ر آ ن بذكره وهو حكم انفراد الذكور من الولد وهذا فالأولى ولم ادخاله هذا هذا بحكمه ذكر مما ابن عباس فما القسم القسم القرآن يمكن في حديث بقي بقي يصرح في فإن فإن قد رجل فيكون المال حينئذ ل أ ق ر ب الذكور من الولد و ا ل أ م ر على هذا ف إ ن ه لو اجتمع ابن وابن ابن لكان المال كله للابن ولو لكان المال كله لابن كان ابن ابن وابن ابن مقتضى أعلم ثم على عباس حديث ميراث الأبوين ذكر فقال و ل أ ب و ي ه لكل واحد منهما السدس مما ترك إ ن كان له ولد فهذا حكم ميراث ا ل أ ب و ي ن إ ذ ا كان للولد المتوفى ولد وسواء في الولد والأنثى وسواء فيه ولد وولد وقد الذكر الصلب الإبن هذا كالإجماع من العلماء وقد حكى بعضهم عن مجاهد فيه خلافة في فيه فيه حكى من عن بعضهم فمتى كان للميت ولد أ و ولد ابن وله أ ب و ا ن فلكل واحد من أ ب و ي ه السدس فرضا ثم إ ن كان الولد ذكرا فالباقي بعد سدسي ا ل أ ب و ي ن له وربما دخل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم أ ل ح ق الفرائض ب أ ه ل ه ا فما بقي ف ل أ و ل ى رجل ذكر واقرب العصبات الابن وان كان الولد انثى فان كانتا اثنتين فصاعدا فالثلثان لهن ولا يفضل من المال شيء وان كانت بنتا واحده فلها النصف ويفضل من المال سدس اخر فياخذه الاب بالتعصيب عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي ف ل أ و ل ى رجل ذكر فهو أ و ل ى رجل ذكر عند فقد الابن إ ذ هو أ ق ر ب من ا ل أ خ وابنه والعم وابنه ثم قال تعالى ف ل أ م ه الثلث فيفهم من ذلك ان الباقي بعد الثلث ل ل أ ب لانه اثبت ميراثه ل أ ب و ي ه وخص ا ل أ م من الميراث بالثلث فعلم أ ن الباقي ل ل أ ب ولم يقل ف ل ل أ ب مثلا مال ل أ م لئلا يوهم أ ن اقتسامهما المال هو بالتعصيب كالأولاد والإخوة بالتعصيب إذا ذ كان ك فيهم ذكور وإناث وكان ر وإناث و ابن عباس يتمسك بهذه ا ل آ ي ة لقوله في ا ل م س أ ل ت ي ن الملقبتين بالعمريتين وهما زوج وابوان أ ب و ن وزوجة و أ فإن فرضهما فرضهما في فللأم أن الزوجين يأخذان فرضهما من المسألتين عمر بعد المال وما قضى بقي بعد فرضهما في المسألتين فللأم ثلثة والباقي للأب ثلثه وتابعه على ذلك جمهور ا ل أ م ة وقال ابن عباس بل ل ل أ م الثلث كاملا تمسكا بقوله ف إ ن لم يكن له ولد وورثه أ ب و ا ه ف ل أ م ه الثلث وقد قيل في جواب هذا ا إن الله إنما الثلث إن بشرطين جعل للأم ه م أ ح د أ ن لا يكون للولد المتوفى ولد والثاني أ ن يرثه أ ب و ا ه أ ي أ ن ينفرد أ ب و ا ه بميراثه فما لم ينفرد أ ب و ا ه بميراثه فلا تستحق ا ل أ م الثلث و إ ن لم يكن للمتوفى ولد وقد يقال وهو أحسن إن قوله وورثه أبواه يقال أي الثلث فلأمه أحسن إن مما ورثه ا ل أ ب و و ا ن ل م يقل ف ل أ م ه الثلث مما ترك كما قال في السدس فالمعنى أ ن ه إ ذ ا لم يكن له ولد وكان ل أ ب و ي ه من ماله ميراث ف ل ل أ م ثلث ذلك الميراث الذي يختص به ا ل أ ب و ا ن و ي ب ق الباقي ى للأب و ل ه ذ ا السر والله أعلم حيث ذكر الله الفروض ة ا ل م ق د ر ة ل أ ه ل ه ا قال فيها مما ترك أ و ما يدل على ذلك ق و ل ه من بعد و ص ي ة يوصي بها أو أن دين يبين ذ او الفرض حقه ذلك الجزء ا ذلك ل ف ر حقه م ض ا ل م ق دين ر له من م ج ع بعد المال الوصايا ا ل د و و ي وحيث ذكر ميراث ذكر العصبات أ و ما يقتسمه الذكور و ا ل إ ن ا ث على وجه التعصيب ك ا ل أ و ل ا د و ا ل إ خ و ة لم يقيده بشيء من ذلك ليبين أ ن المال المقتسم بالتعصيب ليس هو المال كله بل الأبوين المال تارة يكون جميع المال وتارة الفاضل الفروض المفروضة المقدرة وهنا لما ذكر ميراث من ولدهما ليس كله جميع عن يكون يكون هو هو من ذكر الذي لا ولد له ولم د له ل و يكن اقتسامهما للميراث بالفرض المحض كما في ميراثهما مع الولد ولا كان بالتعصيب المحض الذي يعصب فيه الذكر الأنثى ويأخذ مثلي ما تأخذه الأنثى بل كانت يعصب فيه بل بالفرض والأب تأخذه تأخذه ويأخذ وورثه مثلي قال فلامه الثلث يعني ان القدر الذي يستحقه الابوان من ميراثه تاخذ الام ثلثه فرضا والباقي ياخذه الاب بالتعصيب وهذا مما فتح الله به ولا اعلم أ ح د احدا سبق إليه ولله ل ا م و ل قال تعالى م ثم ن ة ف إ ن كان له إ خ و ة ف ل أ م ه السدس من بعد و ص ي ة يوصي بها أ و دين يعني للأم السدس مع الإخوة من جميع التركة الموروثة التي يقتسمها الورثة ولم يذكر هنا ميراث مع الأم ولا شك أنه إذا اجتمع أم وإخوة ليس مع مع اجتمع معهم من هنا أنه فإن للأم السدس الإخوة التركة الموروثة الورثة ولم الأب الأم ولا للأم السدسة أم أب إذا وإخوة شك والباقي للإخوة. ويحجبها ا ا ل ب ق للإخوة و ي ا ل أ خ و ا ن فصاعدا عند الجمهور و أ م ا إ ن كان مع ا ل أ م و ا ل إ خ و ة اب فقال ا ل أ ك ث ر و ن يحجب ا ل إ خ و ة الام أ م و ل يرثون وروي عن ابن ن عباس أ ه ي ر ث ولا ن ا س س د ل ذ ي حجبوا ب الأم عنه ل ف ر ض كما ي ر ث و ا ولد الأم مع الأم بالفرض وقد قيل ان ل بالفرض قيل ا م وقد ه ذ ا مبني ع ل ى قوله ل ان ك ل ا ل ة من لا ولد له خ ا ص ة ولا يشترط للكلاله فقد الوالد فيرث ا ل ا خ و ة مع الاب بالفرض ومن العلماء ا ل م ت أ خ ر ي ن من قال اذا كان الاخوة محجوبين بالاب محجوبين يحجبون عن فلا الام شيء بل لها حينئذ الثلث ورجحه ا ل إ م ا م أ ب و العباس ابن ت ي م ي ة ر ح م ة الله عليه وقد يؤخذ من عموم قول عمر وغيره من السلف من لا يرث لا يحجب وقد قال نحوه أحمد لكن اكثر العلماء يحملون ذلك على ان المراد من الميراث نحوه لكن أن لا لا قال والخرقي ذلك على ليس له أهلية الميراث بالكلية كالكافر والرقيق يرث يحجب أكثر وقد دون من لا يرث لانحجابه بمن هو أ ق ر ب منه والله أ ع ل م وقد يشهد للقول ب أ ن ا ل ا خ و ة إ ذ ا كانوا محجوبين لا يحجبون الام أ أن م ة ل ل تعالى قال فإن كان له ل ه كان فإن ف إخوة أ ه كله السدس ولم يذكر الأب فدل على أن ذلك حكم فراد الأم مع الإخوة فيكون الباقي بعد السدس ولم فدل على ذلك بعد فيكون حكم مع يذكر أن لهم وهذا ضعيف ف إ ن ا ل ا خ و ة قد يكونون من أ م فلا يكون لهم سوى الثلث والله تعالى أ ع ل م واعلم ان الله تعالى وقد حكى بعض العلماء ا ل إ ج م ا ع على ذلك و أ ن فرضها إ ن م ا ثبت ب ا ل س ن ة وقيل إ ن السدس ط ع م ة أ ط ع م ه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بفرض كذا روي عن ابن مسعود وسعيد بن مسيب وقد روي عن ابن عباس من وجوه فيها ضعف أنها بمنزلة الأم عند فقد الأم ترث ميرات الأم روي روي ترث مسعود وسعيد وقد وجوه مسيب عن عن ضعف عند بن من بمنزلة فقد فترث الثلث ت ا ر ة والسدس أ خ ر ى وهذا شذوذ ولا يصح الحاق ا ل ج د ة بالجد ل أ ن الجد ة ع ص ب ة يدلي بعصبه و ا ل ج د ة ذات فرض تدلي بذات فرض فضعفت وقد قيل إنه ليس لها فرض بالكلية وإنما السدث طعمة أطعمها النبي لها أطعمها الله عليه وسلم ولهذا ليس بالكلية السدث صلى وسلم قال الطائفة فرض طعمة ممن يرى ا ل ر د على ذوي الفروض ذوي إ ن ه لضعف ا الجدة يرد على ل فرضها وهو ر و ا ي ة عن أ ح م د و أ م ا الجد فاتفق العلماء على أ ن ه يقوم مقام ا ل أ ب في أ ح و ا ل ه ا ل م ذ ك و ر ة من قبل فيرث مع الولد السدس بالفرض ومع عدم الولد يرث بالتعصيب وإن الولد عدم مع بالتعصيب بالتعصيب إناث أيضا يرث بقي شيء مع الولد أخذه بالتعصيب أيضا عملا بقوله فما أ ب ق ت الفرائض ف ل أ و ل ى رجل ذكر ولكن اختلفوا إ ذ ا اجتمع أ م وجد مع أ ح د الزوجين فروي عن ط ا ئ ف ة من ا ل ص ح ا ب ة أ ن ل ل أ م ثلث الباقي كما لو كان معها الأب كما سبق روي ذلك عن عمر وأبن مسعود كذا معها عمر مسعود بعضهم ومنهم من الأب وابن قال لو نقله روي عن سبق إ ن م ا روي عن عمر وابن مسعود في زوج و أ م وجد أن للأم ثلث الباقي. وروي عن ابن مسعود رواية أخرى ان ب ابن مسعود رواية مسعود أخرى للام ثلث الباقي والصحيح عنه كقول الجمهور عنه إن لها الثلثة كاملا وهذا يشبه تفريق ابن سيرين في ا ل أ م مع ا ل أ ب أ ن ه إ ن كان معهما زوج ف ل ل أ م ثلث الباقي و إ ن كان معهما زوجه فللام م على ل ه الثلث مع مطلقا الأم مع الأب ومع مع علي عباس الجد وابن والفرق الأب الجد أنها مع الأب قول وزيد وهو بين يشملها اسم واحد وهما في القرب سواء إ ل ى الميت ف ي أ خ ذ الذكر منهما مثل حظ ا ل أ ن ث ى مرتين ك ا ل أ و ل ا د و ا ل إ خ و ة و أ م ا ا ل أ م مع الجد فليس يشملها اسم واحد والجد أ ب ع د من ا ل أ ب فلا يلزم مساواته به في ذلك وأما إن اجتمع الجد مع الإخوة فإن كانوا لأم سقطوا به لأنهم إنما يرثون لأم لأنهم اجتمع مع إنما من الجد الكلالة إن فإن به ومن ا ا ل ل ل ك ة لا ولد له ولا والد إ ل ا ر و ا ي ة شذت عن ابن عباس و أ م ا إ ن كانوا ل أ ب أ و ل أ ب و ي ن فقد اختلف العلماء في حكم ميراثهم قديما وحديثا فمنهم من مطلقا كما ومعاذ وغيرهم يسقطون وابن وهذا أسقط بالأب بأن عباس واستدلوا قول الإخوة بالجد قول الصديق الجدة أ ب في كتاب الله عز وجل فيدخل في مسمى ا ل أ ب في المواريث كما أ ن ولد الولد ولد ويدخل في مسمى الولد عند عدم الولد بالاتفاق وبأن الإخوة إنما يرثون مع الكلالة فيحجبهم الجد كالإخوة من الأب وبأن الجد أقوى من الإخوة لاجتماع الفرض والتعصيب واحدة كالأب له وبأن يرثون وبأن أقوى فهو فيحجبهم من من من جهة مع وحينئذ فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم فما بقي ف ل أ و ل ى رجل ذكر ومنهم من شرك بين ا ل ا خ و ة والجد وهو قول كثير من ا ل ص ح ا ب ة و أ ك ث ر الفقهاء بعدهم على اختلاف طويل بينهم في ك ي ف ي ة التشريك بينهم في الميراث وكان من السلف من يتوقف في حكمهم ولا يجيب فيهم بشيء لاشتباه أ م ر ه م وإشكاله ولولا خ ش ي ة ا ل إ ط ا ل ة لبسطنا القول في هذه ا ل م س أ ل ة ولكن ذلك يؤدي إ ل ى ا ل إ ط ا ل ة جدا و أ م ا حكم ميراث ا ل إ خ و ة ا ل أ ب و ي ن أ و ل ل أ ب فقد ذكره الله تعالى في آ خ ر سوره نساء في قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في إن امرئ هلك ليس له ولد وله أخت ترك فلها نصف ولد وله إن الكلالة هلك قل الله له امرئ ما ترك و ا ل ك ل ا ل ة م أ خ و ذ ة من تكلل النسب واحاطته بالميت وتنصيصه ذ ل ك ي ض ي ا ت الانتساب ت ف والأسفل ا مطلقاً من العمودين الأعلى ء من ن و ت على ا على انتفاء الولد تنبيه على انتفاء الوالد بطريق الأولى لأن انتساب الولد إلى والده أظهر من انتسابه تنبيهاً أظهر ذكر الأولى الولد والده فكان الولد لأن إلى إلى ولده من عدم الولد تنبيها على عدم الوالد بطريق ا ل أ و ل ى وقد قال أ ب و بكر الصديق الكلاله من لا ولد له ولا والد تابعه جمهور الصحابه ة والعلماء ع ب د م مرفوعا من مراسيل سلمة ابن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم المراسيل الحاكم وقد روي أبو داود في وخرجه عبد خرجه أبي النبي عليه في ذلك صلى الله عن ابن من ر و ا ي ة عن أ ب ي سلمة عن أبي ه ر ي ر ة م ر ف و ع ة وصححه ووصله بذكر أ ب ي ه ر ي ر ة ضعيف فقوله إ ن امرئ هلك ليس له ولد وله أ خ ت فلها نصف ما ترك يعني إذا لم يكن للميت ولد بالكلية لا ذكر ولا ذكر أنثى فللأخت حينئذ النصف فرضا ومفهوم هذا أ ن ه إ ذ ا كان له ولد فليس ل ل أ خ ت النصف فرضا ثم إ ن كان الولد ذكرى فهو أ و ل ى بالمال كله لما سبق تقريره في ميراث ا ل أ و ل ا د الذكور إ ذ ا انفردوا فإنهم فكيف فاذا ل ل مثل ذ ك ر حظ ل أ ن ن ث ي ي و ه يدخل فيه م استحق إذا فإذا ذو كان هناك ذو فرض كالبنات ا وغيرهن فرض الفاضل ذكور ا ل إ خ و ة مع ا ل أ خ و ا ت ف إ ذ ا انفردوا فكذلك يستحقونه و أ و ل ى و إ ن كان الولد أ ن ث ى فليس للأخت هنا النصف بالفرض للأخت ولكن لها الباقي بالتعصيب عند جمهور العلماء هنا جمهور عند وقد سبق ذكر ذلك والاختلاف فيه فلو كان هناك ابن لا يستوعب المال و أ خ ت مثل ابن نصفه حر عند من يورثه نصف الميراث وهو وغيره مذهب فهل هنا معه إنه معه الإمام أحمد وغيره من العلماء أم الإبن الربع كالبنت فتصير الأخت معه عصبة يقال الأخت فرضا يقال الأخت إن يسقط يصير فتصير فرض فترث نصف كما ت ص ي ر مع الأخت لكنه ي س ق ط نصف تعصيبها ف ت أ خ ذ معه النصف الباقي بالتعصيب هذا محتمل وفي هذه ا ل م س أ ل ة ل أ ص ح ا ب ن ا وجهان وقوله وهو ولد ولد أو ولد فهو أولى يستقل تعالى لم لها الأخ لم لها لها الأخي يرثها أخته يعني بميراث إذا كان أنثى يكن يكن ذكر ذكر إن فإن أن من بغير إ ش ك ا ل ف إ ن ه أ و ل ى رجل ذكر و إ ن كان أ ن ث ى فالباقي بعد فرضها يكون ل ل أ خ ل أ ن ه أ و ل ى رجل ذكر ولكن لا يستقل بميراثها حينئذ كما إ ذ ا لم يكن لها ولد وقوله فإن فلهما كانتا إثنتين فلهما ثلثان مما ترك يعني ترك مما أ ن فرض الثنتين الثلثان كما أ ن فرض ا ل و ا ح د ة النصف فهذا كله في حكم انفراد ا ل إ خ و ة و ا ل أ خ و ا ت و أ م ا حكم اجتماعهم فقد قال تعالى وأما ذو إذا كان هناك فقد ر غيرهم فروضهم للذكر ض الفاضل من الأم من الأم بينهم للذكر مثل الزوجين فيكون عن الأنسيين الأولاد الإخوة والأخوات للإخوة أو كأحد أو أو حظ ف تبين بما ذكرناه أ ن وجود الولد إ ن م ا يسقط فرض ا ل أ خ و ا ت من الابوين أ و ا ل أ ب ولا يسقط توريثهن بالتعصيب مع أ خ و ا ت ه ن ب ا ل إ ج م ا ع ولا تعصيبهن بانفرادهن مع البنات عند الجمهور فالكلاله شرط لثبوت فرض ا ل أ خ و ا ت لا لثبوت ميراثهن كما أ ن ه ليس بشرط لميراث ي س بشرط ل ذكورهم ب ا ل إ ج م ا ع وهذا بخلاف ولد ا ل أ م ف إ ن انتفاء الكلالة أسقطت فروضهم وإذا أسقطت فروضهم سقطت مواريثهم أسقطت أسقطت سقطت فروضهم فروضهم ل أ ن ه لا تعصيب لهم بحال ل إ د ل ا ئ ه م ب أ ن ث ى و ا ل أ خ و ا ت ل ل أ ب و ي ن أ و ل ل أ ب يدلون بذكر فيرثن بالتعصيب مع إ خ و ت ه ن بالاتفاق وبانفرادهن مع البنات عند الجمهور و إ ذ ا كان الولد مسقطا لفرض ولد ا ل أ ب و ي ن أ و ا ل أ ب دون أ ص ل توريثهم بغير الفرض فقد يقال إ ن الله تعالى إنما خص انتفاء الولد في قوله ليس له ولد ولم يذكر انتفاء الوالد أ و ا ل أ ب ل أ ن ه كان يدخل فيه الجد والجد لا يسقط ميراث الإخوة بالكلية وإنما يشتركون وتارة وهذا قول يقول الإخوة لا ميراث بالكلية الميراث تارة بالفرض وتارة بغيره وهذا على قول من يقول إن الجد لا على يسقط في بغيره يسقط معه من إن وهم الجمهور ظاهر وهذا كله في انفراد ولد الابوين او الاب فان اجتمعوا فان العصبات من ولد الابوين يسقطون ولد الاب كلهم بغير خلاف حتى في الاختي من الابوين مع البنت عند من يجعلها ع ص ب ة يسقط بها الاخ من الابوين وفي المسند وقال عمرو بن م ا ج شعيب قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاخ للاب والام اولى ب ا ل ك ل ل ل ا ا ب م ي ر ا ث ثم الأخ للأب والتحقيق ه ذ أيضا ي مما د خ في فما فلأولى عليه بقي قوله و السلام رجل ل ا ذكر في ذلك أ ن كل ما دل عليه ا ل ق ر آ ن ولو بالتنبيه فليس هو مما أ ب ق ت ه الفرائض بل هو من إ ل ح ا ق الفرائض ا ل م ذ ك و ر ة في ا ل ق ر آ ن ب أ ه ل ه ا كتوريث الأولاد ذكورهم الأولاد وإناسهم الفروض الفاضلة عن الفروض. للذكر مثل حظ ا ل أ ن س ي ي ن وتوريث ا ل ا خ و ة ذكورهم و إ ن ا ث ه م كذلك ودل ذلك بطريق التنبيه على أ ن الباقي ي أ خ ذ ه الذكر منهم عند على مع مع عليها أبعد والعم الانفراد بالتنبيه أن البنت كانت من منها كابن وابنه ودل يقدم الأولى أيضا الأخت الباقي كما أخيها ولا الأخ بطريق تأخذ تأخذه هو ف إ ن أ خ ا ه ا اذا لم يسقطها فكيف يسقطها من هو أ ب ع د منه فهذا كله من باب الحاق الفرائض ب أ ه ل ه ا ومن باب قسمه ة المال بين أ ل المال ف ر ا كتاب الله ئ ض على و أ من م باسمه من العصبات في القرآن كابن الأخ والعم وإنما دخل في عمومات مثل يذكر في في كابن القرآن العصبات وابنه الأخ تعالى قوله دخل و أ و ل ي الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وقوله ولكل ق و ه و ل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون فهذا يحتاج في فإذا انفردوا توريثهم إلى هذا غيرهم يحتاج الحديث أعني حديث ابن عباس فإذا لم يوجد للمال وارث أعني حديث يوجد لم إلى الأقرب فالباقي أ ق ر لأنه أولى رجل ل وإن وجدت فروض ذكر ت ت س غ ر المال ا ل كأحد ز و ج ن أو ا لاولى أ أو م ولد ل أ أ م بنات منفردات أو أخوات منفردات أخوات ا ف أو ب ا ق ي كله ل أ و ذكر من هؤلاء ولهذا لو كان هؤلاء إ خ و ة رجالا ونساء لاختص به رجالهم دون نسائهم بخلاف الأولاد والإخوة الأولاد فإنه يشترك في الباقي أ و في المال كله ذكورهم و إ ن ا ث ه م بنص ا ل ق ر آ ن والحديث إ ن م ا دل على توريث العصبات الذين يختص ذكورهم دون إناثهم وهم من عدى الأولاد والإخوة من المذكورين ابن ذكرنا الأولاد فهذا العصبات كتاب الله وفي حديث ابن عباس وأما ذو الفروض فقد ذكرنا حكم مواريثهم حديث وهم حكم حكم وفي ذو عدى فقد في ولم يبق منهم إ ل ا الزوجان و ا ل إ خ و ة ا ل أ م ف أ م ا الزوجان فيرثان بسبب عقد النكاح ولما كان بين الزوجين من ا ل أ ل ف ة و ا ل م و د ة والتناصر والتعاضد ما بين ا ل أ ق ا ر ب جعل ميراثهما ك مثلما ي ر ا ا أ ق ا ر للذكر ب وجعل ن ه م م ث للانثى ا م لامتياز الذكر على ا ل أ ن ث ى بمزيد النفع ب ا ل إ ن ف ا ق و ا ل ن ص ر ة و أ م ا ولد ا ل أ م ف إ ن ه م ليسوا من ق ب ي ل ة الرجل ولا عشيرته و إ ن م ا هم في المعنى من ذوي رحمه ففرض الله لواحدهم السدس ولجماعتهم الثلث ص ل ة وسوى بين ذكورهم و إ ن ا ث ه م حيث لم يكن لذكرهم ز ي ا د ة على أ ن ث ا ه م في ا ل ح ي ا ة من المعاضده والمناصره ة كما بين أ ل القبيلة والعشيرة الواحدة فسوى ب ي في الصلة ولهذا لم تشرع الوصية ن الأجانب ه ولهذا م لم الصلة تشرع ب ز ي ا د ة على الثلث بل كان الثلث كثيرا في حقهم ل أ ن ه م أ ب ع د من ولد ا ل أ م فينبغي أ ن لا يزادوا على ما يوصل به ولد ا ل أ م بل ينقصون منه ن أن ه بعضهم بقوله واستدل فلأولى لدوء فما لا مراثة الأرحام رجل على ل بقي أ ذكر لم يجعل حق الميراث لمن لم يذكر في القرآن الا ق ر آ ن إ ل لقرب الذكور وهذا الحكم يختص بالعصبات دون ذوي الارحام أ ر ح م من ورث ذوي الأرحام ورث ذكورهم وإناثهم وأجاب من الأرحام غيرهم فإن نفي بأن ورث ذوي ورث وأجاب توريث ذوي الأرحام بأن هذا الحديث دل على توريث لا على نفي توريث غيرهم وتوريث ذوي يرى الحديث هذا العصبات لا ا دل على على ل أ م أ خ و ذ من أ د ل ة أ خ ر ى فيكون ذلك ز ي ا د ة على ما دل عليه حديث ابن عباس و أ م ا قوله ل أ و ل ى رجل ذكر مع من ما عنه عند أن أنه أفلس أن أو يكون بين الرجل لا يكون إلا ذكرا فالجواب الصحيح عنه أنه قد يطلق الرجل ويراد به الشخص يطلق كقوله من وجد ما له عند رجل قد أفلس ولا فرق وجد يجده ولا به قد قد عند رجل أو امرأة فتقييده بالذكر ينفي هذا الاحتمال ويخلصه للذكر دون ا ل أ ن ث ى وهو المقصود وكذلك الابن لما كان قد يطلق ويراد به أ ع م من الذكر كقوله ابن السبيل جاء تقييد ابن اللبون في نصف الزكاة بالذكر وللسهيلي كلام على هذا الحديث فيه تكلف تقييد اللبون وللسهيلي وتعسف السبيل على الحديث هذا فيه ابن جاء ابن نصف في شديد ولا طائل تحته وقد رده عليه ج م ا ع ة ممن أ د ر ك ن ا ه م والله أ ع ل م